بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَامِينَ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رب الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُوا بلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرض ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أ تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان لقدر في يوم كان لقدره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحم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 مَن اَوَل اَلَّذِي صَارَ وَالْهَفِيدَ قَلِيلاَ مَا تَشْكُو وَقَالُوا اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمُ لِقَائِرِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ أَيَتَوَفَّاتُمْ ملك الموت الذي أُكِلَ بكم، ثم إلى ربكم ترجعون. قل يَتَوَفَّى كُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي أُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى ربنا أبي صرنا وسمعنا فرجعنا صَالِحًا صالحا إن موقن ولو شنا لأتينا كل نفس هدما ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين بذوق بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوق عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما سجدوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جلودهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومننا رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس جَزَاءُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا لا كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى فلهم جن المؤوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيم لعلهم يرجعون ومن أظلم مما ذكر بأيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين متقين ولقد أتينا رس الكتب 119. وجعلناه هدى لبني إسرائيل 110. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون 111. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة 126. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في 117. ونخرج به زرعا تأكل منه أنعام وأنفسهم أفلا يبصرون 118. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين 119. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم 119. ولا هم ينظرون فأعرض عنهم